الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد كل اي سلام كوا احنا ظاهر ما هين nola la inshallah usharain do na bila e da rof le sharakha yan kamagleinai in kamagleinai e an kamagleinai ka fahmay وعلى أهلين وعلى أهل المسلمين المسلمين فأيهين جسد واحدة وما جاء في سهلحين الحديث النعمان بن بشير النبي وعليه صلاةه وسلامه منه سوره سوره آدي آد وعجيب بظن وإن أبتو Osteeg tukorkid visama alειan peegorda-实atÖ islami on esire jauti, soli on ka culpa usab tä限 olemi te فيÏn skö vartu se te 아iga Bava, sa levi meemtisse Nabii Salaam see ifika sual المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه وبعضا مسلمين توحيسيهين فتبركوا بكلام باسمه قيباء قيبها يصبح نبي عليه الصلاة والسلام هذا الكائر آديات وقيمها بوضن له إما توصي من لك للمار ميني إن تصي إليه سبحانه وتعالى وحو شرعي في سفوت المامئة إنما المؤمنون إخوة أي هذا نفعل فاعي رسوله عليه الصلاة والسلام وحو سحابي الله رضي الله وتعالى عنه وشبك بين أصابعه وهو يستهد لي حديثا نوكم من يهي أحاديث اللغة المصدر تصال الله يقام المسلسل هذا صحيح أهل العلم وسرع تلمانيان دائما مذهبي يقير فيه يوحي ليهين قال لأن يسلم المسلسل من البعض وحي يراث المسلسل من كبد بعده لكن حديث عندما نتوصى النبي <سؤال> عليه الصلاة والسلام أنه قامنا بإستحقالي رواده دمان دمان دمك حديثاً شاهدين وحي تصاليين وحي تصاليين وحي تصاليين وشابك بين أصابعي راول بقعنتيس وقعنته دهدلية تشبيه نحق وراء فراهما ها أن نحق وراء وحبكوش رفتراك كما دسمانا يبينه ومرت قامنا بإستحقالي اذي يلوشوب توبي يلوخاادو كو قاريا واويل دي الداريه ما ريصون من كنتادو بالجي لا رئيس و قَالَ نُوحٌ لِامَّيَّةَ ثُلْمَانُ صَنُوعَ عَاشَةَ يَدُ فَهَم قَوْلِهِ بُورَنَ لَوْرَنَ كَرَوْ أَنَّ أُخُوَّدَ مِيَّةُ لَمَايْسَا آيَةُ الْقُرْآنِ فِيهَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا آيَةٌ عَاشِ أُخُوَّدَ مِيَّةُ لَمَايْسَا لانه هو دائما يشكى حظه تترق دائما ادي يقوض ما يشكى حظه وحا يمان ايوشي لينودي ري او عادعك لي, لي, لي ذلك لا وحاولا ليلكو لي وقتي بواري مهيام واو لا لا عليه الصلاه والسلام سبحان ود وتر انثى اتار انثى وين ويصر دغنل لغان مارمانا ما جاء في صحيح مسلم الحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ان الله رضي لكم ثلاثه وكره لكم ثلاثه الى سبحان وتعالى وحور اليد كنقري سدح وحول اريد اوصفه من صفات الله الفعليه رضوه واسفي لا سبحانه وتعالى او صفات يحي او فعليه الى سبحانه وتعالى او كذلك كراهيه نوع عص ادي الله هذه يا ضرب طرفم بين هذا وعن كفايده ان حديثا الى سبحانه وتعالى انه انه غقال انه قد يصدح انه اننا اي صدح, صدح. وحول سبحانه وتعالى الانه غنقد اذ كرسهوا في الوالد ميو فيرضى لكم فلا يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا الى سبحانه وتعالى الرل الوحيد كنغنذ اله عابدان واذا ان عباده سواحكم قبح قال خالد مساعد نهي حديثا لفظي به سواح ورل النغنقد وتعالى عابده ويعرض سبحانه وتعالى اننا نعي الشركه شرك وهو حيال إليه سبحانه وتعالى وآيدي آبو بعبور وهو سبحانه وتعالى ونؤده من قفه قبل انتا إن الله لا يغفر أن يشرف به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إليه سبحانه وتعالى قبع في ماي قف شرك قبل انتا لكن ظنورتك لو أبعض يعيد إليه سبحانه وتعالى أدونه, أدونه. كذلك حديثا وحكجرة والنبي عليه الصلاة والسلام من نوتي المامية وحياروا رب سبحانه وتعالى إذن وضرها لنقضئه وأنفع قصموا بحبل الله جميعا ولا تضرقوا إلهي سبحانه وتعالى وحرها لإذن كنقضين قبصتان كتاب كإلهي هي ذا النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يتعيي هذا ما أتضعي فذا يتعيوه وإنه ضعاك ما وآت السغناتي في سند صحيح انقص ان النقاد انه, إنه, إنه واجب لا سبحانه وتعالى وانه اظن صدي كذلك وحمل الاليان حديثه في نصوص عليه الكائن متاكنا ها الالتزام بالكتاب والسنه وهو في الله سبحانه وتعالى الراضي انه غيه كتاب زيلاه يقول وحي الله سبحانه وتعالى وانه نعيه جميعا وله رسول صلى الله عليه وسلم وله قال ايد ولا تفرقوا وهكذا لنا حديث من آيات القرآن تاريخ والميديا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم والصلاة المغرب كانوا يتجيئي الأخ الفاضل أحمى الناج حفظه الله وعن وعوى ولا ليال حديث كان كفا إذن سننا إن النقوعة كل كتاب انه عمل فنه سنه النبي عليه الصلاه والسلام فاي سبد بالد كو جيرتا وكو مسلم كان الى سبحانه وتعالى ادميه كريم ابو ثي شرع ونسو دجي عبادنه ابو ري عبادته سو دجي هو ابو ري سببته واخو سو راعيه كتاب وصي عباده الى سبحانه وتعالى كذلك وثو صدر الرسول عليه الصلاه والسلام برئ الى سبحانه وتعالى استغفر الله اعوذ واحد ذلك قينت سيدي واحتسوا الى سبحانه وتعالى راني في هي ونهى ربي واحتسوا الى سبحانه وتعالى معي الى القيل والقال وحل لي وحل لها ووحى ان على هذا الصومالمه وحينها هذا الكلام لا يعني لا يقول عليه الصلاه والسلام وحوليه الحسن الاسلام المرئي فكه ما لا يعني فالمسلم كان اسلام في صواحه او صحيح هي اي صحيح او فاي صنايه انه كيف يروح فاله مجري الله وحده تسيين ولا يري ولا لا فما خنسايص لو ما انا ابو راد ربنا سبحانه وتعالى ادونكم فاكونكين وعو ربي سبحانه وتعالى كوكا لعباده وما قد قل جنة والإنس إلا ليعبدون إله واحد ليه يا إيه إنسكا إيه الجنك ومعن أبوه واحد لعبادهين عن الليلة والأيال إلهي سبحانه وتعالى أساد المريض شيخين مرتضاء نواة يعني سوق مرتضاء نواة هين إنه رجل واحد إننا هناك مصائح إليه شرعانه وتعالى يأخذ إيديه وهذا نصيب الضره وحوظه أن أحسفه عن أننا بالمقل لكن أرجعنا أن إن شاء الله إن ولا لهنا أن نأخذ إليه بوصة من مكانكا وأن نصيب إليه شبكته وأنه يأخذ إليه وهذا صافي وأنه كان مغلق أن نصيح غير أيام كدر كلنا بعد عشاء لهذه إله إله وعجل تكلمت بعض الإخوة إليه صلاة الصباح فبعد يتنوي لي كلمات اللي سعرانك روالي سعراني نتعلم كلامك إذا مكلمت إذا كبابنا يا جزار الله صار.